قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجوا قد لهذا أتناهنا أن عبود ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك kim ne ma